بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنك إنك تفسير قرآن سورة بكرا آيات إبلا ما فشنتمرة برن أرأة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما برزوا ججون ويتما دري بيان لجالوت نمت جالوت جدموكا وليت دولو داف ديمن وري طالو تي في يتوجدي مو وريمو من توتا جالو تي في ورانا اساني تي ويتى ترري وليجلن وللوداف قالو نجد من توتا ربنا افرغ علينا صبرا يا رب نورتي دنگلا سي صبري اوف سا اكجركنا قدامنا ونصرنا على القوم الكافرين. توتة كافر توتة تنرد يا رب نتمسج لأني ربي إثاني قلة. تمس ربي برأنا ما أرغم جد. با إنك هيسنجروا. فهزموهم بإذن الله. نجف سن ورجع لسن ربيتين. وقتل داود جعلته. داود. ورانا تعالوت كيسا خجير ويروسا ندى نبي الله داود در ما عمالا جالوت نمج الموتى جلتا سنة اجيسى الله الملك والحكمة ربنا الان داود يفكين موت مبني اسرائيل ارتبو دكنا اسبتها سبب ان جالوت ان اجيسى حكمة لأيسا افكين نبي ما صالوت دو ايه بودا نبي الله داوود دو يو نبي يمالي ارغته موتوم مالي ارغته جهودا موتوم ما في نبي يمن اتش بودا مالي اتش درن ارغمني نمتكو كولت قبمت يوكا نبي يمارغته يوكا موتوم لكن رب نولان نبي الله داود موت مالليك النبي نبي مالليك النبي يتجول اتقابه وعلمه مما يشاء رب وانه في الرا داود بارتسي اكا افتنه فشمان يتجول اكا اللات يروها صيتها سواء اللات بيقو فربي تبرتسي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قدو رب قرينما قري لفسدة الأرض دكينس لا بد مشركتوني ومؤمنتوتر أوران سلا مسلمتوتر في مشركتوني والف توران لا بد نمن لفرة روماتي مشركتوني يرو إنسان هم متنيلفن جريمة مؤمنتوتر اتقول لي ربي مشركتوت سندي بسيجك إنسان الره ولكن الله ذو فضل على العالمين ربّي إن سايبت ولا أولا بودارا عالم الرّتي قري إساني قرين دميسة إبلوف والطبعن جت جيوكانى غسّك ناتف والطبعن يوكان نما جبات إساني كسرى إساف والصداتن ودوال صدات جو باتني نمو كوالتي يعوتاتي سلاد كيرة نمني والفتا تلك آيات الله تني أجل كت ربّي كينات نتلوها عليك بالحق. سيرتك قرآن يا نبي محمد سينا دراني كأمبيوت دبره رغان ستهم عجرة وإنك لمن المرسلين أتي الله يا رسولك يا رغمان إرغمان عجرة أمة كافراتات نبيك إنن أتي إرغمان عجلنين إسان جنان ربنا الآن ردي جرسن رتغل رافو وإنك لمن المرسلين وإنك لمن المرسلين رغمان أتي إرغمان عجلان عجل. عجل. تلك الرثلو كنوا سنين إرجمتوها ربي الآن إرجع فضلنا بعضهم على بعض غري إنساني كغريج عالجسه صدرك غري غري منهم من كلم الله إسان الرانم ربي دبسة جره كأكى نبي موسى فى ورفأ بعضهم درجات قريسة دركاء إساني ألفوا لنبي محمد فى وآتينا عيسى من مريم البينات عيسى المريم فى يف... قجلت كننف قجلت كننف وان إفقلاء معجزاء إفقلاء كننف وأيدناه بروح القدس إِسَجَابِسَ نَجِبْرِيلِ إِسَجَابِسَ رُوحِ الْقُدُسِ يَأْتُونَ جِبْرِيلَ كَأَغْرَمَ إِنِّي دَيْمَ هُنْدَوَجِين دَيْمَ جِبْرِيلَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ رَبِّكَ نَأُذُفِتَ نَمَهُنْدَاهُ قَجِلْتُ سِلَآنِ قَجِلْجَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ رَبِّكَ نَأُذُفِتَ مَقْتَتَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم سِلَاوَ من بعد ما جاءتهم البينات أرجع رجع إفجلا إنسانة لفتم بود سلاول لولاني قد ربي ثالك أجل كفر إنه قاجيلا ولكن اختله والأبن ملئ إثن مشي ربيتين والأبن ربيته والأبن إساني فمنهم من آمن إساني الرأ والرأ مني إيمان الرت قد ثبت يتجراء ومنهم من كفر إساني الرأ نما كفر دي ديت يتجراء كاك كريستانا ف بعد نبي الله عيساتي ولو شاء الله ما ربنا لا ندوفد ايسان وللولن رب تكسا ولولم في مالك ولكن الله يفعل ما يريد ربك انه وبار بعد حجتك توفيق عيساتن ابا فدي خيرت قديس عيسى هداياكنا ابا فدي نتيقيسا وامد دلجك ربك سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا وربّي اتَّقَّنِيَ أَمْفِقُ مِمَّ رَزَقْنَاكُمْ كَنَّتْ دَوَانُ إِذْنِكَ كَنَّتْ إِذْنِهِ رِرَّةٌ مِنْ قَبْلِ أَيِّ أَتِيَاءٍ يَوْمٍ أَذْهَنُ فَنَدْرَجُ يَانَ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ كَبْ جُرْجُرَةٌ فِي جَالَ اللَّهِ كَسَنِيرَةٍ أَنَا وَهِيَ كَوَا نَمَعُ وَنْجِرُ بِتَنِّي فداء فباسون هنجرقوا إياك يا ماسني ولا شفاعة من قدمن الله هنجرتوا هي ما ربيتين ألت والكافرون هم الظالمون كافرطون إيسان تظالمتوتا وربيتك فريع إيسان ظالمتوني وانسلا ربيت أججل إيساني بكئسينهم ملك كايا عبادة كناف ظالمتوتا جرمان ججوا كافرطوني درسين تي نتقرأ أسماء دابة تي درسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.